Jednakże المؤمنون الذين wierzyli Allah, الله وجلت قلوبهم a تليت عليهم wierzyli, زادتهم ich وعلى wierzyli يتوكلون imię, i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 رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم الذين آمنوا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 ك فروز أحفر فلا تولهم الأدبار وَمَن يُولِيهِمْ يَوْمَ محدثا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم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 Sama jestem, kto jestem, kto jestem, kto jestem, kto jestem, kto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 واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل الضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاوىاكم وانيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهُ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا لَئِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِ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 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أَنَّ الله مولاكم نَعْمَ to samobójstwa, są to أَنَّمَا są وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إِن كنتم آمنتم بالله تقول جمعان والله على كل شيء قدير اذ ات بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب أسفل منكم ولو توعد لَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حي عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عليم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 واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا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 Inna allaha qawiyun, shadeydu al ذَلِكَ بِأَنَّ bianna allaha lam yakum gugayiran nirmata على قَوْمٍ ala qawm مَا yugayiru ma bi anfusihim Wa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 <تضلمون> وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله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 INNAHU عزيز HAKIM YA AYYUHAN NABI HASBUKA ALLAHU WA MAN ITTABAKA MINAL صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن się الله عنكم وعلم أن فيكم dzieje, to znaczy, że w tym momencie, gdybym nie był w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 لولا كتاب من الله سبق لمسكم في ما عذاب عظيم فكلوا مما حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إن يُعْلِمُ اللَّهُ فِي في قلوبكم يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا ۚ أَيَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا أَمْ أَشَدَّ تَأْثِيرًا يغفر لكم والله غفور رحيم وان يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم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 وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فأولئك